وَإِن كَادُ لَا يَسْتَفِ الُّونَكَ مِن الأغْضِل يُخْرجُكَ مِنْهَا وَإذَا ال لا يَلبَتونَ خلِلَافَكَ إِللاا قَليِيلَ سَُّثَمَنْ قَد أَْسَلناَا قَدَ لَكَ مِّوسُلِنَا وَل تَجد لِسَُّتِناَا تَفْوِيلَ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 رَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا وَإِذَا أَنْعَمْنَا على الْإِنْسَانِ اعْرَضَ وَنَأْبَىٰ بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يئُوسًا قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَىٰ شَاكِلَتِهِ فَرَبُّكُم أَعْلَمُ بِمَن هُوَ أَهْدَى سَبِيلًا